الحمد لله رب العمين السلام عليكم على الله على الله على له بإعسان العمل بينه ثم نبع مع تفسير ابن كثير بصورة النور ويتوقفنا عند قوله تعالى ليس عليكم جماح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتم ويتوقفنا في كلام ابن في كلام ابن كثير عند قوله والابن ابي حاتم بسنده قال حدثني خالد ابن اياث قال حدثتني جدتي ام اياث قالت كنت في اربع نسوة نستاذن على عائشة رضي الله عنها فكلنا ندخل واقفين هنا؟ واقفين نشوف قال ابن عباس ثلاث ساعة انا تذكر انا كنت هذه المره الماضيه وقال ابن ابي حاتم لسنده عن ابي هبيره قال كان عبد الله اذا دخل الدار استانس وتكلم ورفع صوته وقال مجاهد حتى تستنسوا قال تنحنحوا أو تنخموا وعن الامام احمد ابن حنبل رحمه الله أنه قال إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحركان عليه ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل اهله طروقا أن يطرق الرجل أهله طروقا قال أهل اللغة الطروق بالضم يعني المزيد قال أهل اللغة الطروق بالضم يعني المجيء بالليل من سفر او من غيره على غفلة المجيء بالليل من سفر او من غيره على غفلة ويقال لكل اهة بالليل طارق ولا يقال بالنهار الا مجازة يعني كلمة طارق هذه انما تقال لمن يأتي بالليل وإذا قيلت لمن يأتي بالنهار انما تقال على سبيله المجاز وقال بعض أهل اللغة أصل الطرق الدفع والضرب وبذلك سميت الطريق لأن المرة تدقها بأرجلها الإنسان إذا مشى على الأرض فإنه يدق الأرض بقدمه لذلك سمي المكان الذي يسير عليه بالطريق وسمي الآت بالليل طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى ضق الباب لذلك سميه طارقا وقيل أصل الطرق السكون ومنه أطرق رأسه فلما كان الليل يسكن فيه سمي الآت فيه طارقا كذا قاله او نقله او ذكر ذلك ابن حجر فسلباشت فلما كان الليل يسكن فيه سكون. اي سكون. الطرق نعم اصل الطروق السكون قال ولهذا جاء في الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يطرق الرجل اهله طروق وفي رواية ليلا يتخوانوهم يعني ايه لعل المرأة لا تكون مستعدة لاستقبال الزوجها أو كذا كما في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارة ثاناخة بظاهرها وقال انتظروا حتى ندخل عشاءه يعني آخر الليل آخر النهار حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغي باتو بضم الميم وكسر الغيب وسكون الياء وفتح الباء المغيبة بضم الميم وكسر المعجم المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة مفتوحة أي التي غاب عنها زوجها نعم تستحب يعني تفعل صنناء الفطرة ترفع شعراء العانه وتستحدى المغيبة وقال النبي حاتم بسنده عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هذا السلام فما لاستئناسه قال يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت أي يعلم أهلاء البيت هذا حديث غريب وقال قتادة في قوله حتى تستأنس هو الاستئذان ثلاثة فمن لم يؤذن له فيهم فليرجع أما الأولى فليسمع الحي وأما الثانية فليأخذوا حذرهم أو حذرهم وأما الثالثة فإن شاء أذنوا وإن شاءوا ردوا معايا إذا الأولى إيه ليسمع الطارق إيه أهلاء البيت الحي منهم وأما الثانية ليأخذ هذا الذي سمع الطارق وأما الثالثة إن شاء أذن له وإن شاء رده قال أما الأول كذا وأما الثالثة فإن شاء أذن وإن شاء رده ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعفر وقال مقاتلو ابن حيان في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنثوا وتسلموا على أهلها كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول حييت صباحا وحييت مساء وكان ذلك تحية القوم بينهم وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذنه حتى يقتحم ويقول قد دخلت ونحو ذلك فيشك ذلك على رجل ولعله يكون مع أهله فغير الله فغير الله ذلك كله في ستر وعفة وجعله نقيا نزها من الدنس والقذر والدرن فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنثوا وتسلموا على أهلها وهذا الذي قاله مقاتل حسن ولهذا قال تعالى ذلك خير لكم يعني الاستئذان خير لكم بمعنى هو خير للطرفين للمستأذن ولأهل البيت لعلكم تذكرون وقوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن يبقى لم تجدوا فيها أحدا فلا تقتحموا البيت لأن ذلك يعد من التصرف في ملك الغير بغير إذنه قال وإن لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم أي إذا ردوكم من الباب قبل الاستئذان أو بعده فارجعوا هو أذكى لكم أي رجوعكم أذكى لكم وأطهروا والله بما تعملون علي وقال قتابة قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط أي مفرور يعني متى يكون فعل هذه الآية إذا استأذن على بعض إخوانه فرده ولم يأذن له فحينئذ يعود بعد, رد بعد ما رد وهو إيه مصرور لأن الله جل على قلئه هو أذكى لكم وقال تعيد بن جبير وينقي لا لكم رجعوا فرجعوا أي لا تقفوا على أبواب الناس هو أذكى لكم والله بما تعملون عليهم أي يجزيكم على نيتكم الحسنة في الزيارة او المكر والخيانة يعني والله بما تعملون عليهم هو أعلم بما في صدوركم إن كنتم تريدون أن تؤذوا أهل هذا البيت وإن لم تؤذوهم فقد أوقبتم على نيتكم السيئة وإن كان الآخر فالآخر وقولوا تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له في إذا كان له متاع فيها بغير إذن كالمطعم وغير ذلك أي مكان من هذه الأماكن إن كان له فيها حاجة جاز له أن يدخل إن كان له فيها حاجة ولا يجب الاستئذان قبل الدخول فيها جاز له أن يدخل جاز إيه؟ بل الحكم أنه يدخل بدون إيه استئذان. قال هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفاه يبقى لي حجرة على طرف البيت استقبل فيها الضيوف فأتاني زائر فأذنت له أول مرة وأعلم أنه سيقين في هذه الحجرة مدة ثلاثة أيام اجاز له أن يدخل إلى هذه الغرفة بدون استئدام في المرات التالية لا لابد أن يفتاد قال ابن, جريج قال ابن عباس لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ثم نسخا واستثنيا يبقى لا تدخلوا بيوتا غيرا بيوتكم ثم نسخا واستثنيا يعني النسخ في كلام المتقدمين يحمل على معنى الايه التخصيص معايا كلام اهل العلم الاوائل معنى النسخ عندهم خلاف معنى النسخ عند العلماء المتأخرين معنى النسخ هو رفض الحكم الايه السابق بحكم اخر لاحق لكن هنا معنى ان الله جل وعلا عمنا ثم خص من ذلك ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة هي ليست ملكنا هذه البيوت لكنها ليست ملكا لأحد فجاز لنا ان ندخل فيها بدون استئذان غير مسكونة فيها متاع لكم وكذا روي عن الكريمة والحسن البصري وقال آخرون هي بيوت التجار كالخنات ومنازل الأصفار هي بيوت التجار كالخنات هذا معنى ومنازل الأصفار وبيوت مكة على قول من يقول بأن بيوت مكة لا تملك هذه مسألة تأتي معنا في كتاب الحج في مناري السبيل وغير ذلك وضح في قال هي بيوت التجار ومثل لها كالخانات وبعضهم قال منازل الأصفار وبعضهم قال هي بيوت مكة وغير ذلك واختار ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعة والأول أظهروا والله أعلم وقال مالك عن زيد بن أسلم هي بيوت الشعر اللي هي بيوت عبر عن إيه الشعر والشعر الشعر والشعر والله يعني طب لو هي بيوت الشعر تبع معناها ايه بيوت الشعر اللي هي الخيام بيوت الشعر لكن هي مضبوطة في بعض الكتب بكثري اشي بيوت الشعر لكن على هذا المعنى لو هي بقى بيوت الشعر هذي هتحتاجي لمراجعة بيوت الشعر الشعر الخيام يبقى في ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أي ليس عليكم إثم ولا حرج في دخول بيوت غير مسكونة فيها متاع لكم بلا استئذان عند دخولكم أما البيوت غير المسكونة التي ذكرها الله فمحل أقوال من قبل أهل العلم منهم من قال هي الأماكن العامة التي فيها حاجات الناس المطاعم والفنادق ونحو ذلك ومن من قال هي البيوت المبنية على الطرقات يمر بها المارة والمسافرون وابناء السبيل ومنهم من قال هي أماكن قضاء الحاجات ومنهم من قال هي العمائر التي جعلت وقفا للناس ومنهم من قال هي المدارس ودور التعليم ومنهم من قال هي بيوت مكة وأقوال أخرى ويقول المنم الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله عم بقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم واضح إبه هذا إيه, إيه جاز لنا ندخله بغير إيه إذن صوابها كانت ما كان قضاء الحاجات إلا منعلم أن أحدا بالداخل أو الفنادق أو المطاعم أو ما شابه ذلك ثم يقول تعالى كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغض من أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه وإلى ما أباح لهم النظر إليه وَأَنْ يَغُدُّوا أَبَصَارَهُمْ مم. لا مش ألله أَبَاحَ النَّظَرُوا إِلَيْهِمْ ممكن تمشي أباح, أباح لهم النظر إليه أي أباحَ اللهم لا لا أم... ها بشأن محول بها هل هي ذا وماذا؟ ما توجيهها فَلَيَنْظُرُ إِلَّا, إلا لا مش ينفر يظهر فلا ينظر إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه وأن يغض أبصارهم عن المحارم فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا كما رواه مسلم في صحيحه بثنده عن جرير بن عبد الله البجلي بسكون الجين رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلمه عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري وفي سنن أبي, في سنن أبي داود عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تصبع النظرة نظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة وفي الصحيح عن أبي سعيد أي الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله لابد لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله فقال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال أبو القاسم البغوي بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سميات الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكفلوا لي ستا أكفل لكم بالجنة اكفلوا لي ستا أكفل لكم بالجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذ اتمنى فلا يخن وإذا وعدى فلا يخلف وغضوا ابصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكفل ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة لحييه وهو الإيه وما بين رجليه وهو الفرج أكفل له الجنة وقال عبد الرزاق بسنده عن عبيدة قال كل ما عصي الله به فهو كبيره وكذكر الطرفين فقال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف النظر سهم ثم إلى القلب يعني وجه إلى القلب هنا ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك فقال تعالى كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم وحفظوا الفرج طارة يكون بمنعه من الزنا كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون وطارة يكون بحفظه من النظر إليه أي ألا ينظر أحد إيه؟ إلى الفرج كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال تعالى ذلك أذكى لهم أي أطهروا لقلوبهم وأنقى لدينهم كما قيل من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويروى في قلبه أي يروى هذا من حفظ بصره أو رفه الله نورا في قلبه وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها ثم الأحديث التي ذكرها كما في التبران وما بعده في التبران وما كلا ضعيف ثم قال تعالى إن الله خبير بما يصنعون كما قال تعالى يعلم قائنة الأعين وما تخفي الصدور وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة وزن العينين النظر وزن اللسان النطق وزن الأذنين الاستماع وزن اليدين البطش وزن الرجلين الخطى والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكسبه رواه البخاري وقد قال كثير من السلف إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرض الأمرض اللي هو لا. لا ال الذي لم تنبت له لحية وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان وشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي هريرة والحديث ضعيف ثم قال تعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم وهذا نرجعه للمرة القادمة إن شاء الله في هذه الآن إن شاء الله نتناول أكثر من مسألة اللي هي هل يجوز لمرأة أن تنظر إلى رجال الأجانب والأقرب في قوله تعالى وليبدينا زينتهن إلا ما ظهر منها وبالتالي نتناول إيه؟ حكم إيه؟ الحجاب والنقاب يعني هل هو واجب ولا مستحب هذا والله تعالى أعلى وأعلم